فتولَّا عنهم وقَالَ يا قوم لَقَدْ أَذْلَعْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَّحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَّ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحَ لوطاً إذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون